どうか、ど a か、ど a か。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 صراط م و س ل ع ه ا ل ن ا ب ل غ ي ل ب ع ل ي ه م و ل ا س ل ا م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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون الله أكبر, الله أكبر الله الله アッバー。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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم و ر ح م ة الله 「あなた م 私の手を借りてくれたんですか?」 موسوعه النابلسي للعلوم د و الاسلاميه